بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشندى مهربان والنجم إذا هوى سين بأس تيركاتي ما ضل صاحبكم وما غوى هاريكتان محمد صلى الله عليه وسلم جمرة نبوة ولا راستي لا ينداوا وما ينطق عن الهوى ولهواوهوس وقصناكات کا قرآن دخوينيت إن هو إلا وحي يوحى هرسي ديلي قرآن وسروج دكري بوي علمه شديد القوى جبرايل زور بتوانا كردوا. کردوا سو مرة فستوا خاوني بيروهوشي بهيزا جالسر شاوي خوي راوستا وهو الأعلى الاعلى تمدنا فتدل لكاتك دا او باس يهر برزي اسمانه ابو طاشا نزيق بو ولا محمد صلى الله عليه وسلم ان جاء تخوارا فكان قاب قوسين او ادنى جاب اندا يان كم ترى محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى إنزا خواس روشي كربو بنده خوي أوي ما كذب الفؤاد ما رأى أوي <أكذب> محمد صلى الله عليه وسلم بتاو بيني دلي برواي بكردو بدروي نزاني أفت مارونه على ما يرى جاء باباوران ايوة دمقالي لقلدكا درباري اوي كبتا يخوي دي بيني ولقد رآه نذلة أخرى عند صدرة المنتهى سفين بخوا بيقمان زاري شتر بيني وا لايد رأختي صدرة المنتهى عند آجنة المأوى كل لاي أوى بهشتين اشتذيبون. إر يوش السدرة ما يوش. كاتك السدريدا فوشى أويك الداي فوشى. ماذا قلبص وما قرا؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. تابي محمد صلى الله عليه وسلم بملأ ولدا نيدنواري لما بست نذفري. سند بخوا به گمان بینی گورترین بلگا و نشانی پروردگاری ابر ايتم لا تول عزا ديتن بلن اي عزا كذوبتن و منات الثالثه الاخرى و بت سيمك مناته اي سیم سيان پدكري الكم الذكر و له ايراست اي وكرتان ببي وخاكت تلك اذا قسمه بذ اگر و ابي دا بشكرنيتي نادرس دبي ان هي الا اسماء سميتم ما تتبعون إلا ان وما هو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام بت نهرنا وانيتروت كاي وباب بابيران لتناون ببينا وروك خايد بلجيتش لسبرستراوي او ان النار دو تخوارو <تصفيق> تنهاش فيني <تصفيق> غمان او اشتذك كنفس خويا ان حزيليتي لکاته اگدا کبر اصطیل الان پر و هدایتی انبوهاتوا امل الانسان ما تمنى امروف آرزوی هر چی کر بویدیتا دی نخیر فلله الاخرة والأولى چنک هر خواه خاونی دنیا و آخرتا و کم من ملک في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وصندهافر اشتكال آسمان كان داها تكاو شفاعتين هيتسو دينيا مقر كخوام ولد بدات بو كسي كخوي بي الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى دراستي اواني كبا وريان بروج دوائنا هنا فريشتكان بكسي اخوانا ودبن وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَبْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا لَكَاتكدا هزان ياريت شيان دبرينيا تنهاد ويگمان دكوان وبراستي گمان هي السوديه شي نيلزاني نها قراستيدا فأعرض مَن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذيك واتتوجواز بين هجدك تقران يادي ايمى وبدك جياني دنيا هي تشناوي ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى اما برعاستی فروردگار زنان تربوی دری بازه که گمراب وا و آوازنان تربوی کرنوین با ولله ما فی السماوات وما ما فی الأرض ليجدي الَذين اساءوا بما عملوا ويجدي الَذين احسنوا بالحسنة و اخواخ و داسمان هرچه ل آسمان تا سزای ئەوانە بدات کە خراپەیان کردووە بەپێی کردەوەکانیان و پاداشتی ئەوانە بداتەوە کە چاکەیان کردووە بەچاکتر لەوەی کردوویانە اللذین یجتنبون کبائر الئثم والفواحش ئلا اللمم ئن ربک واسعو المغفرة هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُوْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَوَانَيْكَ لَغُنَاهِي قَوْرَوْ كَرْدَوَيْدِ زَيَوْ خُوِي عَنْدَ پَارِزٍ براستی پروردگاری تولی بردنی فراوانه اول همو کس بحالی ایو زانات را لکاتیک اگده که لزوی درستی کردن و لکات اگده که ایو کورپلن لزجی داکتان دا که و بە چاک و پاک دامنین خوا زانات را باو کسی پاریس کارا ابر ایتا الَّذی تولا و ابدا هذا آية الدين او كسي كبشتها الكر لباور لواي بريار دابو كميكي بخشيو او كي قرتو عنده علم الغيب فهو يرى آية او كسزان ياريبان هاني لايو بتساو ديبيني ام لم ينب بما في صحف موسى يا آية هواالي بي ندرى وبويك لفراوي موسى داية دا وإبراهيم الذي وفى ألا تذر واجرة وذر أخرى وبويك لفراوي إبراهيم دايا أو إبراهيمي كفيمان خويب ساحب زيهنا لو فراوان دا هاتوا كهز تاوان باري القناه تاوان باري ناقري وأن للإنسان إلا ما سعى و بێگومان ئادەی جگە لە کۆششی خۆی خاوەنی هیچ ترنیە وأَن ساوه سوپوه و بێگومان پاداشتی کۆششی خۆی لە داهاتوو لە قیامەت دا دەبینرێم يز دز الأپ پاشان پاداش دەدرێتەوە بە تیر و تەواوی ون إلى عّك المتها وبراستي همو کار یک سرانجام کی پروردگار د دغری هو أضحك وابکا وبجمان هر اوج بندکان د خات قریان او هو أمات واحیا وبجمان هر او دان وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَبَرَاصْتِهَا الْأَوْدُوْجَرِ الدُّرُسْكَرْ وَكَنَيْرُ وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ جَأَةَ الْأُخْرَى وأنه هو أغنى وأقنى وبيقمان هر أويشة كخلشي دولمندو هجار دكات وأنه هو رب الشعرى وبراصتي هر أوفر وردقار أستيري قلاديش وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما و به جمآن هر خواگلی عادی کمین ناآورد، گلی سمودیشیل ناآوردو کسی نهشتن. و قوم نوح من قبل، این نهم کانوهم اظلم و اطغ. و گلی نوحیل ناآورد لپیش عادو سمود دا، کبراستی آوانستم کارت روسر کشتربون. والمؤثکت اهو و دیهات سەر و کانی بزویده زەویدا و کدی کانی گلی لود بون فغشاها ما غشا انزا او دیهاتانی دا پوشی اوی کدائی پوشی فب اینی آلائی ربک تتمارا لکام ناز و نعمتانی پر دودلیت من النذور الأولى امبيرامبرتر سينريكا لبيغمبرتر سينركاني بيشو اذفته اذفه روجي دواي زون زيكباتوا من دون الله كاشفه بيز قال اخويا جوركاسنيه برغريب كات من هذا الحديث تعجبون ذا الالم وتك قران سرت سردم انا وتضحكون ولا تبكون وفي يدك النناجرين وانتم سامدون وايه والسردم باجان اسجدوا لله واعبدوا دي سجده